فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِكٌ بِهِ صَدَرُكَ أَن يَكُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ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 هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لَكُمْ نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملؤ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراثلنا بادي الرأي وما نراه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 أمرنا نجيناه دو والذين آمنوا معه برحمت منا ونجيناهم من عذاب غليظ.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 على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصر لي من الله إن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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريبا فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء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 فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبا قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيبا قالوا أتعجبين من أمر الله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 لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ أَبْهِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَأْ أَرَبُّكَ لَجَعَلْنَ لَسَأُمْمَتَهُ وَحِدَتَهُ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ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 ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا